ايضا تستطيع في دقيقة واحدة ان تجني كنزا في الجنة ليس مرة 40 مرة تستطيع ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله 40 مرة تعرف ما اجر لا حول ولا قوة ولا بالله اجرها كنز في الجنة كنز 40 مرة دقيقة واحدة يا خسارة اولئك الناس الذين ضيعوا الاوقات وضيعوا الاعمار ساعتين ثلاث ساعات يلهون ويلعبون ما قالوا فيها ذكرا واحدا لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس تعرف كم مرة تقولها في الدقيقة عشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر عشرين مرة تقولها بالدقيقة الواحد منهم يقول نفس أسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أرأيت أخي الحبيب والله نضيع العمار والله نضيع الساعات أنا ما أدعي أن الواحد فينا يعني لابد كل وقت ذكر وطاعة ولكن هناك أوقات فارغة ما في شيء أنا أدركت الشيخ عبد العزم باز رحمه الله كنت جارسا معه مرة بين اللقمة واللقمة يذكر الله بين الاتصال والاتصال يستغفر الله لسانه لا يفتر عن ذكر الله تبت ثقل موازينك ابدقيقة تستطيع دقيقة واحدة تثقل ميزانك عند الله يوم القيامة كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن الرحمن ما هما؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بالدقيقة تستطيع أن تقولها خمسين مرة أو قل أربعين مرة لا بأس أو قل ثلاثين بالدقيقة واحدة تستطيع أن تثقل الموازين ويحبك الرحمن وتتقرب إليه جل وعلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمة لو قلتها غرست لك نخلة في الجنة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده من قالها غرست له نخلة في الجنة أتعرف يا أخي الحبيب نخل الدنيا كم سنة نحتاج إلى أن نزرع النخلة وتنم النخلة وتثمر النخلة والله أعلم بثمرها سنوات نخل في الجنة والنخل في الجنة ساقها ذهب بكلمة سبحان الله العظيم وبحمده أيضا تستطيع بدقية أنت تستغفر الله مئة مرة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله, استغفر الله. مئة مرة بدقيقة واحدة. تستطيع بدقيقة، تعرف ماذا تفعل؟ تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خمسين مرة. اللهم صل على محمد. اللهم صلّي على محمد. اللهم صلّي على محمد. أربعين خمسين مرة تصلي على النبي. تخيل خمسين مرة صليت صلى الله عليك بكل واحدة عشر يعني خمس مرة الله يصلي عليك. دقيقة واحدة. انظر كم تضيع علينا من الدقائق فكر يا عبد الله تظن أن الله خلقنا عبث نلهو ونلعب ونشرب ونأكل وننكح وخلاص ما يحاسبنا الرب عز وجل يحاسبنا عن العمر دقيقة دقيقة ثانية ثانية يحاسبنا الرب عز وجل يوم القيام عن كل هذه الأوقات التي تمضي يحاسبنا الرب أخي الحبيب دقيقة أفعل كل هذه الأعمال يعني هذه ما ذكرته الآن بعشر دقائق كل شيء تفعله آلاف عشرات الألوف من الحسنات تغفر السيئات نخيل في الجنة الله يصل... كل هذا بدقائق معدودة أيضا تستطيع بدقيقة أن تصل رحمك تتصل بالهاتف تكلم فلان تسأل عنه عن أخبار وتغلق الهاتف أحد الأعمام الأخوال أبناء العم أبناء الخال تتصل عليه بدقيقة تصل الرحم تعرف ما أجروا صلة الرحم الحب ينسى الله له في أثره ويبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه الرحم من وصلها رحمه الرب عز وجل أيضاً تستطيع يا عبد الله بدقيقة واحدة أن تدعو الله بما شئت أي شيء تشاء بدقيقة واحدة تستطيع بدقيقة واحدة أن تدعو بسيد الاستغفار. تستطيع بدقيقة واحدة أن تسلم على أكثر من شخص والسلام اجر عظيم عند الله جل وعلا تستطيع بدقيقة أن تأمر بمعروف تستطيع بدقيقة أن تنهى عن منكر تستطيع بدقيقة أن تميط الأذى عن الطريق دقيقة دقيقة ثم دقيقة دقات قلب المرء قائلية له إن الحياة دقائق وثواني أخي الكريم أخت الفاضلة لنعمل بهذه الدقائق إيانا وإيانا أن تمضي علينا يمضي علينا العمر وقد ضاعت علينا الأيام وذهبت علينا الدقائق والثواني ولم نستغلها في الله فلنحرص فلنحرص على استغلال الأوقات على الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة المقبلة سعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته